وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم